وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون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 قل أي شيء أكبر سهادة قل الله سهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آَلِهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون ومنهم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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ولو ترأت الوقف على مارف قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لماله عنه وإنهم لكاذبون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 وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِنُونَ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولا تضل من بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذووا وأذووا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء أك من نبي المرسلين. وإن كلك بر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو صلما في السماء أو صلما في السماء فتأتِهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلاتكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون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 دانين في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امفادكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات مَن يَشَاء إِلَّا هُوَ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا ان ثم تاب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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو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 أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدَعُونَهُ تَضَرُّعُ وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْهَاذِ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْهَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ونرد على أعصابنا بعد إذ هداه الله كالذي استهوت الشياطين كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة قل إنه دال الله هو الهدا وأمرنا لنسلمنا لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقواه وهو الذي إله عليه تُحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولون فيكون قوله الحق وله الملك يوم يُنفق في الصور وله الملك يوم يُنفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرأ تتخذ أصناما آلهة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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا إلَّا مَهْدِينِ رَبِّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم, واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركون حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقال قد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قُتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 ولو ترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاباً هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خُولَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 إِنَّ اللَّهَ فَانِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فَانِقَ الصَّبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ تَهْتَدُونَ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ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 ايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وقلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون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 يخلق كل شيء فعبدوا وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير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 نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَمَنذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ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 ما هم مقترين أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُتَصَلَّى وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا الَّذَا مُبَدِّلًا لِكَلِمَاتِهِ وَ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 وما لكم ألا تأكلون مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرين إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعكدين وذرو ظاهر الإثم وباطنه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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن له لفسق وإن الشياطين ليوحون يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن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 وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَ فَلَنَا قَالَنَّ نَارُ مَثْوَائِكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 ثا أما يحكمون وكذلك زينا كثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليُردوهم ليُردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرم تخرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراءن عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 ثمانية أزواج من الضأن ثمين ومن المعز ثمين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن ثمين ومن البقر ثمين قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْفَيَيْنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْفَيَيْنِ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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 من لة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله قل ومحياي ومماتي لله رب العالمين